مقام العجم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئ من بعضهم لا عض عدو إلا المتقين يا إباد لا قوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين قددخلوا الجنةتم وأزواجكم تحبون يطاف عليهم بصيحات. Ovha man tjuste ih وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَنُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرٌ Surah <tongue>